وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أَفَلَا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون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 فَرَغَ إلى أهله فجاء بعجل سميل فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيل مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين